الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوه وعدوكم أولياء تلقون إليهم تلقون إليهم الموجه وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجوا الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم إن كنتم خرجتم جهةً في سبيل وابتغاء مرضات تسرون إليهم بالموجة وأنا أعلم بما ما وما احلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقهكم يكونوا لكم ويَبْصُبُ إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ بِالصُّورِ وَأَلْحَنَتَهُمْ بِالصُّورِ إِنْ ولا أولادكم يوم القيامة يرسل بينكم والله بما تحملون بصيط قد كانت لكم قصوة حسنة في lấy yêu có nếu có بيننا وبينكم العداوه والبغضاء أبدا, ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده بِاللَّهِ قول إِلَّا الا إِبْرَاهِيمَ ما اشتركت وإليس أنبنا وإليس رَبَّنَا وَإِلَيْكَ نَبْنِي وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا لقد كان لكم فيهم قسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أن شاء الله ان يجعل بينكم وبين الذين عادتهم منهم ردة، والله قدير، والله غفور رحيم، لا وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَسُقِيَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا وَظَهَرَ الْغِثَاءُ وَبِهِ الْحَبُّ وَالزَّيْتُونُ الله يحب المقفقين إنما يبنىكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم وظاهوا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم يا أيها الذين إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامسحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا يَحِلُّونَ يحلون لهم مَا ما ولا جناح عليكم أن تنجحوهن إذا آذيتموهن أجرهم ولا تنسكوا بعص من وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء أزواجكم إلى القفار فعقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أن يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يباينك على أن لا يفرسن بالله شيئا ألا وَاسْتَغَاثَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَنَا يَحْفَظُنَا وَنَا يَنْصُرُنَا وَلَا يَقْصُنَا أَوْ لَا وَلَا يزنين وَلَا يقتلن يبتلينه بين ألزيهن وأرجلهن ولا يحسينك في معروف فبا واستغفر لهمن الله إن الله رفور